ابي عن ثاني اي موسى يا ابو وار سممنا السكن يوم فاطمت الزهيه تشكي للبار ملامس السكن وديرتنا بكى حدرنا على موسى وناحتك كل اللي ما ماس يوم تبكي أكلها وناحة تعنت لي Al-Sijin wa-L-Gaydi-Dina Nusarthao, wuddinya, eswad, wunsa, hanibchiwa hamama Al-Sijin wa-L-Gaydi-Dina Allahue akbar, ya mwani, jnul musam, athbina Al-Sijin wa-L-Gaydi-Dina Allahue akbar, ya mwani, jnul musam, athbina al sijin ودموع وحسر تقاصدك يا ابن الأطايم السجن والدي دينا صبرك صبر زينات بعد ذي جم المصايم السجن والدي دينا ومنه مثلك يا إمامي هيج يتحمى النواية السجن والدي دينا أدري بيك يزورك يرجعوا من عن تطايم السجن والدي دينا هو مثلك بس جن والقيدين هو مثل عباس ارت في اسارة وفي امينا بس جن يا ذنب ما اسمه موسى يا مواري سممينا بس جن والقيدين اليوم كل شيعه موالي قاصد ويسجم عبرته بس جن والقيدين وليزورك في تحضر انت في غربت السجن والديدين مأت من الموسى بنجعفر بالقالب لذلك لزبت السجن والديدين نصف نعشك يا بطلب ما تشيح سكت وحده السجن والديدين لا موالي وياهي حضر لا أهل وشيعين. السجن وقيدنا دي يا مواني وياه يحضر لا دي تم التسجيل في استوديو ومؤسسه جاسم الثعبان الاسلامي السجن وقيدنا وانا هارون اللي وانا بالسجن والديدينه وصار لعنة على الشفايف لو يمر بالناس اسمه بالسجن والديدينه وشوف موسى شصار سجنة كانت الله لكان ظلمه بالسجن والديدينه وصار باب على واحد يحبه السجن وقيدينا انت بعيون اللي يحبك واللي يحبك يبكي عيانا السجن وقيدينا انت بعيون اللي يا ذنب قش السجن وقيدينا мам الله اكبر شمموك وشممونا السجن والقيدينا ونعور رايد يزورك شدة ومنفجرونا السجن والقيدينا واحنا عاب الصيرنا كنا وانت نحسن بصمودنا السجن والقيدينا من يحب يرخص دمنا للكف ميهونا السجن والقيدينا هذا شرع الله عدنا من علي بس جنو المقيدين قم تشرع الله عذن و <من> علينا خذ يقينا بس جنو المقيدين بيا ذنب مسمو موسى يابو والي سممين <بينا> بس جنو المقيدين جامعة سجنك تزون افكروا يا موسى الخبام بس <سجنون دايدينا> <يجفك> جزع صبره ومثل صبرك من صبام بس جنو المقيدين ساقك المرضو ض يحكي يقول بيه كم كسار السجن والقيودنا يا سجدة ما مثلهم من الظهر الفجر الله اكبر ما يميز ليلا صبحا الله اكبر ما يميز ليلا صبحا ضيعينا السجن والقيودنا يا ذنبك امو السجن والديدينا اليوم كل شي عموالي قاصد ويسجب عبرتا السجن والديدينا وليزورك في غربتك تحضر انت في غربتا السجن والديدينا مأتا من الموسى بنجع فر بالقالب لجلك نصبتا السجن والديدينا وصفى نعشك يا ما تشيح سكتا وحدا السجن لا نوياه يحضر لا أهل ونشيعين السجن والديدين نوياه يحضر لا أهل ونشيعين السجن والديدين الهندس الصوتية والتوزيع عائل الفاضلي السجن والديدين بصوت المل باسم اللامي وبقلم الشاعر محمود مر المدرس المونتاج والتقطيع الصوري, والتقطيع الصوري عدنان الاهليتي التصوير, التصوير الفني فن مشت